Geyri almagdobu alaini, wala aldalien Amin Sibih ism arrabbika ala'la Al-lathie qalak fesua Wal-lathie qaddr fahda فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونغسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنى بها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى لا يموت فيها وَلا يحيا قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا Thank <laughs> Alhamdulillah, Rabbil Alameen Ar-Rahman, Ar-Rahim Marek yawmiddin Iyaka nabudu, Iyaka nasta'in Idina siraat al-mustakim Siraat al-ladhina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 a 老 no.